مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ نُقَّصٌ ضِئِعٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيها من أساغر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور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 والسماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور